نستأنف معاً كما قلنا دروسنا الأسبوعية بعد شهر رمضان المبارك ونستأنف دروس المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنا شرح الشيخ العلامة صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفع بالإسلام والمسلمين. مرة معنا آخر ما مرة معنا إخوان الكرام قبل رمضان الحديث التاسع عشر وهو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحديث المشهور كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. مرة معنا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الليلة معنا الحديث العشرون وإذا وفقنا الله جل وعلا لعله يكون معنا حتى الحديث الحادي والعشرون بإذن الله جل وعلا قال الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصار البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال العلماء أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ل هذا الصحابي أبي مسعود عقب بن عامر البدري المشهور بابي مسعود البدري وهو ليس بالمسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل القارئ العالم وإنما هذا صحابي آخر اسمه أبو مسعود أبو مسعود البدري وهذا الصحابي بن مسعود البدري هو ممن شهد بيعة العقبة الثانية وجمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه كني بالبدري ولم يشهد بدر أي لم يحضر بدر معركة بدر قالوا وشهد غزوة أحب يعني أهل السير قالوا آه هذا كنيته المعروفة البدري لكنه قالوا لم يشهد بدر شهد غزوه احد وما بعدها من المشاهد و ذهب من العلماء قالوا لا بل شهد بدر ولذلك سمي يا البدري وهذا المشهور والمعروف عند الصحابه رضي الله عنهم انهم يكنون يكنون الصحابه بما عرفوا به وبما شهدوه فلذلك قال الامام البخاري ومسلم وذهب إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أنه شهد بدر عده البخاري من البدريين وهذه منقبة عظيمة جدا تعرفون الذين شهدوا بدرا منقبة عظيمة عند الله جل وعلا لأن شهود بدر هذه من أعظم الأمور فهي أول غزوة في الإسلام وسماها الله جل وعلا يوم الفرقان سبحانه وتعالى فلذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل شهد بدرا أم لم يشهد بدرا؟ كثير من العلماء ذهبوا إلى أنه لم يشهد بدرا وإنما شهد غزوة أحد وما بعدها من المشاهد وهو معدود من علماء الصحابه معدود من علماء الصحابة ونزل الكوفة وسكن بها وكان من أصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولذلك استخلفه علي بن ابي طالب على الكوفة لما صار إلى معركة صفين، خطب الناس هناك إلا غير ذلك ولم يشارك في القتال، ثم بعد هذا عزله علي رضي الله عنه، فرجع أبو مسعود إلى المدينة المنورة، ومات فيها في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وقيل في سنة إحدى وأربعين، وقيل مات بعد سنة ستين. والله تعالى أعلم فبمسعود هذا الصحابي روى عن النبي عليه السلام أحاديث ومن هذه الأحاديث التي رواها عن النبي عليه السلام هذا الحديث الذي هو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهذا الحديث اخواني الكرام حديث عليه مدار الإسلام كما قلنا والعلماء عدوا هذا الحديث كذلك من جوامع كل النبي صلى الله عليه وسلم فالحياء خصلة عظيمة تمنع الإنسان من الأشياء التي لا تليق به من السفاسف والرذائل وسيء الأخلاق فالذي يستحيي يمتنع مما لا يليق لأن الحياء يمنعه ولذلك صار الحياء من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان فصار الحياء من الإيمان والذي لا يستحي هذا دليل على ضعف إيمان دليل على ضعف إيمانه والذي يستحي هذا دليل على كمال إيمان الحياء خلق عظيم يحبه الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس وإن هذه أداة توكيد أداة توكيد إن مما أدرك الناس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت فتقدير هذه الجملة أي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول فكان ممن سبقون أو ممن سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانت عندهم بعض الحكم أو بعض الأقوال الطيبة التي ورثها أو ورثها الناس بعد ذلك فتناقلوها ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى نعم فقوله عليه الصلاه والسلام ان مما ادرك الناس من هنا للتوضيح اي ان بعض بعض الذي ادركه الناس من كلام النبوه الاولى وقوله عليه الصلاه والسلام من كلام النبوه الاولى معناه يعني أصطابقة. السابقه السابقه فيشمل النبوة الأولى على و ولذلك هذا هذا ما يفسر بهذا الحديث يعني النبوة الأولى ما سبق النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت إذا لم تستحي ذكر العلماء رحمه الله تعالى في قوله إذا لم تستحي قالوا هذا قوله قول علي والسلام اذا لم تستحي قالوا يحتمل هذا الامر معنيين المعنى الاول يعني اذا لم تكن ذا حياء فاصنع ما تشاء اذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء فيكون الامر هنا قالوا بمعنى الخبر يعني الذي ليس ال الذي يصنع ما يشاء لا حياء عنده لا حياء عنده يعني يفعل الاشياء التي تخل بالمرؤة يفعل الأشياء التي تخل بالمرؤة والتي لا تخل بالمرؤة فهذا هذا يصنع ما يريد ويصنع ما شئت فلا حياء عنده والمعنى الثاني قالوا إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه فاصنع ولا تبال فهنا تحتمل المعنيين فالمعنى الأول هو الذي ذكرنا في الأول اي اذا لم تستحي اذا ما عندك حياء فستصنع ما تشاء سواء من المسائل المحرمة أو من المسائل الغير المحرمة من المسائل التي تليق ومن المسائل التي لا تليق لأنه لا حياء عندك فإذا لا حياء عندك تفعل كل أي شيء والمعنى الثاني قالوا إذا لم تستحي فاصنعه أي إذا كان هذا الفعل لا يستحي منه فاصنعه ولا تبالي فاصنعه ولا, ولا تبالي يعني المعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحي منه ولذلك العلماء قالوا هذا هذا الحديث من أعظم الأمور من جوامع كلمة لبید السلام لأن الأمور إما أمور يستحيا منها وإما أمور لا يستحيى منها لذلك قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالأمور التي يستحيى منها هذه لا تفعلها ذكر بعض العلماء قالوا هذا المعنى الأمور التي يستحيى منها كالمعاصي كالكبائر الذنوب خوارم المروءه الكذب الغش الأشياء التي لا تليق ولا يرضاها الله عز وجل فهذه لابد أن تستحي منها قالوا والأمور التي لا يستحي منها ففعلها الأمور التي لا يستحي منها كالعبادات العبادات افعل إصنع افعل العبادات مما أمر الله عز وجل به من الواجبات ومن كذلك المستحبات وحتى المباح إذا كان في بلد هذا الإنسان شيء لا يستحي منه فليفعله لأن المباح ليس على اطلاق المباح أحيانا قد يكون مباح في بلدنا مباح في بلدكم غير مباح وهذا يرجع إلى العرف يرجع إلى عرف الناس لذلك المباح سمي مباح لأنه يرجع فيه إلى العرف فما يباح في عند الناس ولا ينكره الناس وشيء لم يحرمه الله عز وجل فلبس أن يفعله الناس لكن قد يكون غير مباح في بلد آخر وهذا يرجع إلى بعض الأقوال مثلا تجد بعض الأسماء في بعض البلاد لا شيء فيها أسماء عادية يعني الناس تقبلها لا إشكالها في بعض البلاد يستحيا من هذا الاسم أو أن يذكر أو أن يسمى به وهذا ترجع كما قال العلماء إلى العرف إلى العرف رحمه الله تعالى فذكر هذا بعض العلماء قالوا الأمور التي لا يستحيا منها اصنعها افعلها كالواجبات والمستحبات والمباحات اما الامور التي يستحي منها التي يستحي منها فلا تفعلها مما حرم الله عز وجل او من المكروهات ومن غير ذلك من الامور فيكون هذه اوجه لهذا الحديث العظيم للنبي عليه الصلاه والسلام نعم فقوله عليه الصلاه والسلام هنا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني على على معنى على معنى من قال بأن هذا الحديث معناه إذا كنت, ليس, يعني إذا كنت ليس لك حياء إذا ما عندك حياء فستصنع فتصر ما شئت فقوله عليه الصلاة هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس معناه فعل ما تريد أنت لا تستحي فعل ما تريد لا قالوا هذا من باب التهديد هذا من باب التهديد هذا كقول على جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل معنى ان الله عز وجل جعل للناس الخيار في الإيمان والكفر اعوذ بالله ولماذا أرسل الرسل وأنزلت الكتب ورفعت الرايات وحصل القتال وغير ذلك ونوس ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله نعم ف فقوله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا ليس على ليس تخييرا هذا ليس تخييرا يعني إنسان يلهو أن يفعل ما يشاء كما أصبحنا نسمع بلاد الإسلام يقول لكم دينكم وليدين ما فهموا فه هذا فيه البراءة من دين المشركين وما هم عليه ليس معنى أنهم يفعلون وتؤاخيهم وتواليهم وتجلس مع تقل لهم يا اخي الله قال لكم دينكم ونحن نحن نحب دينهم ونحترم دينهم وغير ذلك نسال الله لنا ولكم العف شوف الفهم السقيم الفهم المريض لكثير من الناس يظن أن هذا معنى الكلام هذا معنى هذا من هذا ولاء وبراء لك يعني لما الله عز وجل يقول يعني أن للمشركين وكفار لهم دين ونحن لنا دين معناه أننا نتمسك بديننا وبعقيدتنا ونتبرأ من دينهم لكم دين ولي دين أنا أتبرى من دينكم وأتمسك بديني كذلك هنا قوله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا ليس تخييرا أي له أن يفعل ما يشاء وإنما تهديد هذا تهديد وهذا كما تقول لابنك مثلا تقول له لا, لا, لا, لا, لا تفعل هذا الشيء فهو يقولك لا سأفعل قل لا تفعل هذا الشيء فيقولك لا سقل افعل تلما تقول افعل هل معنى أنك رخص له بالفعل وانما هذا خرج من باب ماذا التهديد انك هددت تقول افعل يعني افعل وسترى ماذا سيحصل لك من العقوبة فلذلك قوله عليه الصلاة والسلام هنا إذا لم تستحي فاصنع شئت هذا من باب التهديد ولذلك الحياة اخواني كرام خصلة عظيمة يمنع الإنسان من كل رذيلة من كل رذيلة ويصونهم من كل مذمة وأما إذا فقد الحياء فهذا مصيب عظيم نسأل الله العافية وهذا الذي حصل في زماننا هذا نسأل الله العافية كله من قلة الحياء لما ترى الرجل الذي لا يستحيي لا يتحاشي الكذب لا يكذب ولا يتحاشي الكذب ويكذب وهو يعلم أنه كذاب الله أكبر ولا يستحي عندنا في زمان الرجل يكذب وربما هو يصدق نفسه يكذب ويصدق نفسه نسأل الله لنا ولكم العافية يعني لا يتحاشي الكذب شوف العرب في الجاهلية كان الواحد منهم يستحيي مع انهم كانوا أهل شرك وكفر الواحد منهم يستحيي أن يكذب فتكتب عليه كذب عند الناس أو الناس يقول شو كذا تعرفون كما في الصحيح قصة قصة أبا سفيان لما نداه ملك, ملك, يعني ملك الروم القيصر وادخله أرد أن يسأله عن النبي عليه الصلاة سأله أسئلة محددة يعرف الرجل علامات النبوة لأنه سمع بالنبي عليه الصلاة والنبي أرسله رسالة يدعو إلى الإسلام وأبا سفيان كان هناك لتجارة فقالوا يبحثوا لي عن رجل من من من اهل مكه فجاءوا له بسوفيا فسالهوا اسئله فلما ساله قال قال لولا انهم يقولون يقولون اني كذبت لكذبت يعني يستحييان انهم مسيكون علي كذبه قال لولا انهم يقولون اني كذاب او كذبت لكذبت لكنه ما استطاع يعني مروءه فعلها مروءه و استحيى أن يكذب فيقولون فلان كذا أما الآن تجد الرجل مسلم وغير ذلك ولا يتحاشى الكذب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليكذب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق وإن الكذب يؤدي إلى الفسوق وإن الفسوق يؤدي إلى النار نسال الله العافية والله المستعان فلذلك في زماننا هذه الحياة قلب عند عدد من الناس ما عدا الحياء وتجد المعاصي والذنوب هكذا جهارا أمام الناس من المسلمين ما نتكلم عن الكافرين نتكلم عن المسلمين هداهم الله جل وعلا وردهم إلى الطريق المستقيم فالحياء إذا ذهب اخواني كرام فشت المصائب في المجتمعات وشوف النساء الآن لما قل الحياء ماذا حصل في النساء تبرجنا تبرج للجاهلية الأولى وخرجنا نص الله العافية وزاحي من الرجال ويخالطنا الرجال وخرجنا الى الاسواق وخرجنا إلى الاعمال وخرجنا إلى كل ما يفعله الرجال فعله النساء في زماننا وهذا كله بسبب انه قل الحياء ولذلك علينا ان نحافظ على الحياء الحياء خصلة عظيمة يحبها الله جل وعلا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء من الدين فنربي البنات ونربي الصغار على الحياء منذ الصغر منذ الصغر فالانسان اذا ربى ابناءه على الحياء يكبرون على الحياة أما إذا تربوا على غير ذلك أسأل الله العافية فلذلك عدد من الناس لا يستحي ولا يتحاشي الكذب لا يتحاشي سيء الأمور والسفاسف والرذائل رجل تجد لا يبتلع من الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك فهذا الحديث اخواني الكرام، في الحث على الأدب والتخلق بالحياة وفيه دليل على فضل الحياة وأنه لا يأتي إلا بخير وأن الذي لا يستحي محروم من هذه الخصلة العظيمة فلا يبالي بما يضره ويقدح في دينه ويقدح في مرؤته ويقدح في رجولته عافنا الله يقول فالرجل الآن معد, معد في حياء لدرجة أنه حتى لا يغار على أهله لا يغار على بناته وهذه الدياتة والديوث لا يدخل الجنة كما قال عليه السلام حيله الديوث يا رسول, قا... قا... يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام الذي لا يغار على اهله هذا الديوث الرجل هو يقول لي سلمي على فلان ادخل يا فلان ويخرج هو ويترك فلان جاره او صديقه مع, مع الزوجه او هي تستقبل كل من هب وذب من الناس تدخلهم البيت فهل هذا كان بالله عليه كان هذا مما كان عليه العرب في الجاهليه كان الواحد ربما يقتل وربما تقوم المعارك من اجل هذا الامر وكانت المرأة رب يعني كان عندهم في الحج يطوفون عريانين الرجل يأتي والمرأة الشريفة المرأة العفيفة تأتي فتطف تطف عريان وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وغير ذلك لا أحله يعني اليوم سأظهر عريانه لكن غير هذا لا أحل شيء من هذا نسأل الله العافية ومع هذا شوف إلى أي درجة وصلنا في زمننا هذا وكثرة المصائب كثرة الفتن كثرة المعاصي كثرة الخيانة بين الأزواج إلى غير ذلك مما أصبحنا نسمع نسأل الله العافية والإنسان يتعجب من هذه الأمور التي لم تكن في زمن النبوة ولم تكن في زمن الصحابة رضي الله وكل هذا الإخوان الكرام من هذا الأمر وأن الحياء قل لأن الحياء من الإيمان وكلما الإنسان تمسك بدينه كلما على حياؤه كلما على حياؤه والحياء هذه رجولة كذلك عند الإنسان فالحياء نعمة عظيمة وخصرة يحبها الله جل وعلا سبحانه وتعالى وكذلك قلنا هذا احتمال والاحتمال الآخر أن المراد إذا كان الأمر لا يستحي منه ففعله هذا احتمال آخر مما ذكر العلماء يعني إذا كان هذا الأمر لا يستحي من فعله ففعله إن فهو من باب الإذن لا من باب التهديد فمنهم من قال هذا من باب التهديد ومنهم من قال هذا من باب الإذن أنه أذن لك أن تفعل شيء لا يستحي من من الواجبات أو المأمورات أو المستحبات أو المباحات السلام ورحمه الله ولذلك يا كراء هذه الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه إلى هذه الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام يبين قل إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وهذا هو الواقع الحمد لله يعني ما سبق عن الأمم السابقة إن فهذا ينقل الاخوان الكرام عن طريق الوحي في القرآن أو في السنة أو يكون مما تناقله الناس مما يكون قد تناقله الناس والله عز وجل ذكر لنا ما كان في في النبوة الأولى سبحانه وتعالى وغير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحياء إخواني الكرام الحياء نوعان أيضا من وجه آخر فالحياء قد يكون نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب نوع آخر مكتسب فالنوع الغريزي الطبيعي فبعض الناس الله عز وجل جزاك الله بعض الناس الله سبحانه وتعالى يهب يهبه الله عز وجل حياة يهبه الله عز وجل حياة فتجد بعض الناس من بالفطرة الله عز وجل أعطاه حياء غريزي طبيعي يكون عنده بالفطرة ما يحتاج لا أن يجتهد فيه أو أن يكتسبه أو أن يفعل أشياء ليستحي الحمد لله هذا الأمر إخواني كرام الأول يكون من الله عز وجل فتجد هذا الإنسان حييا من حين الصغر يعني لا يتكلم إلا عند الضرورة يستحي أمام الناس الكبار يستحي أن يجلس مع النساء إلى غير ذلك ولا يفعل شيء إلا عند الضرورة لأن هذا حياء غريزي طبيعي جعله الله عز وجل خلقه الله عز وجل فيه النوع الآخر يكون مكتسب هذا النوع المكتسب يتمرن عليه الإنسان وهذا في دليل اخواني الكرام أن في بعض الأشياء وبعض الأخلاق قد لا تكون في الإنسان وهي من الدين فليس معنى أنه ليست فيه أو بعض الأخلاق والآداب وبعض الأمور فيقول والله هكذا لا هكذا وتربينا ما نترك هذا هذا لا يجوز وهذا نسمعه احيانا بعض الناس وخصوصا من تقدم في السن قلت يا أخي هكذا لا لا وإنما الإنسان يتغير ما دام يعيش ما دام يتنفس يستطيع أن يغير كثير من الأمور والحياة أمر مكتسب لأن الإنسان قد يت... يمر نفسه عليه بمعنى أن يكون الإنسان غير حي أن يكون فرها باللسان فرها بالأفعال بالجوارح أن يصحب أناسا لي... ليس من أهل الخير ليس من أهل الحياء وغير ذلك فيبدا يدرب نفسه فيغير أصحابه يبدأ يصاحب ناس عندهم حياء ناس أهل خير أصحاب فضل إلى غير ذلك فيكتسب هذا مع الوقت يكتسب هذا الوقت لذلك العلماء يقولون حتى الأعجمي الرجل الأعجمي إذا دخل الإسلام فإن من اعظم الأمور أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأنه يتخلق بأخلاق المسلمين هنا أين سيتخلق بهذه الأخلاق فلو دخل الإسلام تبقى فيه العجمة هذه العجمة ما فيها حياء عندهم كثير من الأمور لا حياء فيها وإذاك تجد أنه يتكلم أمور ولا يستحي وغير ذلك لأنه لا يعرف ما تربى على أخلاق المسلمين فمن الأمور الضرورية المهمة له أنه يذهب فيتربع يجلس عند العلماء المشايخ يعني يخالط المسلمين المستقيمين على دين الله عز وجل فيأخذ منهم هذه الأخلاق الطيبة إلى غير ذلك تجد عندنا في الإسلام الابن يستحي من أبيه وإذا دخل الأب يجلسه يقوم إليه فهذه الأمور ما عندهم هو إذا دخل عليه والده ما يفعل هذه الأمور وما يفعل هذا مع أمه إلى غير ذلك فهذا يتخلق الإنسان إذا عشاء بين المسلمين ولذلك الحياة اخواني الكرام خلق محمود خلق محمود إلا إذا منع هذا الحياة مما يجب فهذا ليس بمحمود وبعض الناس يستحي في الأمور التي ينبغي أن يفعل أو يستحي في أمور لا يعني يجب عليه أن يسأل عنها وقال الله انا استحي كيف تستحي لا تستحي امور الدين لا تستحي فيها كما يقولون يعني لا حياء في الدين الدين كله حياء لكن عليك ان تسال عن اموري ديني ما تترك هكذا الامور اخواني الكرام فالذي يس يقولك لك استحي ويمنع هذا السلام ويمنع هذا مما يجب فهذا مذموم هذا مذموم نسال الله العافية كمن رأى منكر مثلا واحد راى منكر في المسجد قالك الله استحي هذا استحياء مذموم هذا ليس استحياء بل أنت تركت ما امرك الله جل وعلا به من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الامر معروف والنهي عن المنكر وإلا سقط الدين وذهب الدين فتقول والله انا استحي لا هذا ليس حياء محمود هذا حياء مذموم لانك تركت شعيرا من شعائر الله عز وجل تركت فرضا من فرائض الله عز وجل بل يقال له انكر المنكر ولا تبال شد الناس حياء من من, من الناس نبينا صلى الله عليه وسلم كان شد حياء من الخ... من يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شد حياء حتى يعني من من من النساء صلى الله عليه وسلم وحيائه على الاصص صلى الله عليه وسلم كان يستحيي عليه الصلاة لما جاء قحافة ابو بكر أبو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا قد تقدم في السن وشاب كله كان كان شعره ثغامه من من شده البياض نبت كلها بيضاء هكذا كان شعره ولحيته فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام عام فتح يعني تاخر اسلام فرادا يسلم جاء, جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسلم فالنبي فرح به عليه الصلاه والسلام فبعد الروايات قال الا اذنتمونا نأتي شيخ فياتينا نحن ناتي إليه الله شوف الحياء والاحترام والآداب والأخلاق لا ما عاد هذا نسأل الله يجد الرجل الشيخ الكبير المسن وربما لا يقوم يجلسه وهو ضعيف لا يستطيع حتى ان يقوم ويبقى هو جالس وينظر إليه متى تجد في الحافلات وفي غير ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام شد الناس حيانه مع هذا في المنكر كيف كان ها؟ كان عليه الصلاة والسلام لا يستحي من هذا الأمر بل كانت تحمر عيناه تنتفخ أوداجه ويتغير وجهه صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يتعلق بدين الله أبدا وهذا مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عدد من, من الأمثنة كان عليه الصلاة والسلام شديد في دين الله جل وعلا لأن هذا دين وكان يقول لهم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت في يده ما ما هذا ما في حياء ما في حياء ولذلك الإنسان خلق الحياء عظيم جدا لكن إذا كان فيما في يجد فهذا حياء مذموم وليس محمود وليس محمود ومن فوائد الحديث كذلك اخواني الكرام يعني من فوائد هذا الحديث فيه الرد على الجبرية فيه الرد على الجبريه باثبات المشيئه للعبد الجبريه قالوا العبد لا مشيئه له كالورقه في مهب الريح مسكين يعني هو لا خيار له ولا اراده له ولا مشيئه له في هذه الدنيا هؤلاء الجبريه نسال الله العافيه هؤلاء الذين جاءوا بالجبر قالوا العبد مجبور يعني يزني يسرق يفعل كل شيء ومجبر على هذا الفعل الله جبره الله جبرك على المعاصي الله جاد انه في بعض الناس ما زال عندهم هذه العقيده وهم بعض ضعنا شيء يتلفوا يقول لكم ماذا افعل تقولوا يعني بعضهم من يدخن تقول هذا حرام وهذا يضرك وماذا ماذا أفعل والله عز وجل يعني إذا, إذا, إذا, إذا, إذا يعني إذا شاء الله عز وجل سأتركه لا يخرج شيء تحت مشيئة الله عز وجل لكن أين مشيئتك أنت أين مشيئتك أنت أنت هاي عليك أن تت... الله عز وجل بين لك الحلال والحرام وارسل الرسل سبحانه وتعالى وبيّن الصراط المستقيم. وخيرك فعليك أنت أن تأتي بالأسباب, بالأسباب ولذلك هذا الحديث فيه إثبات المشيئة للعبد قال فاصنع ما شئت إذا لم تستغل فاصنع ما شئت أي أن العبد له مشيئة ولك اختيار تستطيع أن تعرف الحق من الباطل تستطيع أن تمشي في الطريق السوي وتمشي في الطريق نصر الله العافية الطريق الخطير الطريق الذي يؤدي بك الى المهالك. فلذلك هذا في رد على الجبرية النفات الذين يقولون أن العبد لا مشيئة له هو يقولون أمثل يعني يقول لك ربطوه ورموه في الماء وقالوا له لا تبتل يعني الانسان ما عنده خيار في هذه الدنيا فكيف تقولونه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ورد العلماء على الجبرية وهذه العقيدة الباطلة نسأل الله لنا ولكم العافية فهذا حديث عظيم اخواني الكرام من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو مما من جوامع كلم النبي عليه السلام ومن من, من من الاحاديث التي عليها مدار الإسلام الحديث الحادي والعشرون قال عن أبي عمرو عن ابي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بله ثم استقم الله أكبر جمع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الدين في كلمتين عليه الصلاة والسلام وقلنا هذا الحديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي جمع كذلك الدين كله وهذه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام إذن الإمام النووي رحمه تعالى في الأربعين جمع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام حاول أن يجمع الاحاديث التي تدخل, تدخل في عده ابواب من الدين فهذا الحديث اخواني الكرام من هذه الاحاديث هو ابي عمر وقيل ابي عمره سفيان بن عبد الله الثقفي صحابي جليل ووله عمر بن الخطاب على صدقات الطائف وقيل أنه قد ولي الطائف وروى خمسه احاديث مما ذكر يعني العلماء رحمهم الله تعالى فهذا الحديث حديث سفيان هذا الحديث ان سفيان عبد الله سال النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له كلاما جمعا للخير واضحا في أسلوبه بحيث لا يحتاج إلى شرح وإلى من يوضحه ويبينه شيء وواضح في نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه كان ينصح وكان كان يعظ عليه الصلاة والسلام وكان يوصي الصحابة بما يحتاجون إليه مرة معنا الحديث لما جاء الصحابة قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب أوصى بعدم الغضب الغضب قال العلماء لأن هذه الوصية كانت مناسبة لهذا الرجل كذلك هنا لما سأل سفيان بن عبد الله في سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء في الإسلام لا يسأله لا يسأل عنه احدا غير النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي أعطاه هذه الكلمات الجوان قال قول آمنت بالله ثم استقم فجمع له الدين كله في هاتين الكلمتين نعم ولذلك سفيان بن عبد الله سال النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول له كلاما جامعا للخير واضحا في اسلوبه لا يحتاج الى شرح لا يحتاج الى بيان فالنبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم فصل الخطاب والله عز وجل اقدره على ذلك سبحانه وتعالى فاجاب الرجل بكلمتين تجمعان له الخير كله وذلك بان يقول آمنت بالله هذا اول شيء الايمان بالله عز وجل لانه ولو عمل الانسان بدون ايمان ماذا ينفعه قل امنت بالله ثم استقم على دين الله جل وعلا فالايمان اولا لا بد من الايمان الايمان نعرف الايمان بالاركان الخمسه العقيده اولا لان قلنا اخواني الكرام ان العمل اذا عمل الانسان والعقيده فاسده لا ينفع العمل لا بد ان تكون العقيده صحيحه الايمان بالله عز وجل بملائكته بكتبه برسله باليوم الاخر الايمان بالقضاء بالقدر خيره وشره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 أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها هذا دليل على أن من آمن واستقام على الدين هذه يدخل الجنة وماذا نحن نريد اخواني الكرام إلا الدخول إلى الجنة أن على دين الله جل وعلا. كثير من الناس قد يتبع الأوامر يشتنب بعض النواهي لكن مع هذا لا يستقيم على دين الله جل وعلا كما يجب ولذلك الله عز وجل أمرنا بالدخول في الإسلام كاف باتباع الإسلام كما جاء لا نترك صغير ولا كبير والذي تركناه او الذي ما استطعنا أن نأتي به فإذا كان لعذر في الإنسان معظور عند الله جل وعلا أما إذا كان يستطيع أن يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه او بما جعل عنه من السنن إلى غير ذلك فليأتي به الإنسان لأن هذا زيادة خير والإنسان يريد أن يدخل الجنة فالله عز وجل أمر نبيه بذلك وأمر المؤمنين بذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف ما تترك شيء من الإسلام تتبع شيء تترك شيء لا يعني عليك أن تتبع الإسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين العظيم الذي عن الله عز وجل به سبحانه وتعالى فلذلك هذا أمر من الله وإذا شوف الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول لنبيه فاستقم ها كما أمرت ومن تاب معك ولا تتقر فأمروا بالاستقامة على دين الله جلو إذا كان هذا أمر للنبي عثمان ماذا نقول نحن والله أمرنا كذلك قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروا فالاستقامة أمرها عظيم إخواني الكرام وقوله هنا أبي عمرة قال للنبي عثمان قل لي في الإسلام أي في الشريعة في, في شريعة الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره يعني كما قلنا فاصلا جامعا مانعا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الحديث الجامع قل آمنت بالله هذا قول هذا قول يعني قول, قول بي بي باللسان وكذلك قول القلب لأن قول القلب هو الإيمان الإيمان بما تقول ولذلك الإنسان إذا قال شيء بلسانه هو لا يؤمن بقلبه فهذا من المنافقين الذين يعني كما أخبر الله عز وجل عنهم كانوا اذا آآ يعني آآ لقوا النبي عز وجل قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يكذبون نسال الله العفو يقولون باللسان ما ليس في قلوبهم فلا بد من الايمان بالقلب القول اللسان وقول القلب لا بد ان القلب يصدق ما قاله اللسان والا فالانسان هذا هذا الامر يحاسب عليه يحاسب عليه فلذلك قال أهل العلم قول القلب كيف يعني ما هو قول القلب قالوا إقراره واعترافه هذا قول القلب قول اللسان وقول القلب أي إقراره واعترافه فقوله عليه الصلاه والسلام قل آمنت بالله آمنت بالله الإيمان بالله عز وجل كما هو معلوم وتكرر بيانه معنا الإيمان وقد عرفه العلماء رحمه الله تعالى بتعريف مفصل قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعه فمن, فمن جاء بهذا التعريف للإيمان فقد خرج مما ذكره الممتدع يعني من المرجئة غيرهم الطوائف المرجئه الذين خالفوا في مسمى الإيمان خرج من الإرجاء من الإرجاء أوله وآخره قال لي هو صغير من أتى بهذا التعريف آمن به وطبقه فقال قل آمنت بالله هذا قول فيقول الإنسان آمنت بالله ويكون مستقيما على ذلك في قلبه قول اللسان وقول القلب يقين واعتراف فيستقيم على هذا الدين بأعماله يستقيم على هذا الدين بأعماله لأن الاستقامة إخواني الكرام ليست استقامة الجوال الجوارح لا تستقيم إلا إذا استقام القلب لأن القلب هو الملك فإذا استقام القلب استقامت الجوارح فالقلب هو الملك فإذا استقام القلب استقامت الجوارح ليس كما يقول طواف من المبتدع يقول لك يعني آه نهتم نهتم بالمخبر ولا يهمنا الجوهر يقولك نهتم نهتم باللب ولا نهتم بالقشر على هذا المظهر الإسلامي وشيء أو الاستقامة بالجوارح هذه أمور لا تهم سفاسف الأمور يسمونها قلت لا أهم شيء هو ما في القلب لو كان ما في القلب صحيحا تظهر الجوارح لأن القلب هو الملك فإذا القلب اخواني الكرام استقام على دين الله جل وعلا استقامة الجوارح استقامة الجوارح وانظر إلى هذا اللب الذي ذكرهم اللب إلى فسد ماذا يحصل للقشر يفسد وإذا صلح اللب صلح القشر وهكذا يعني كما هو معروف وفي رد عليهم كما يقولون يقول كذا سفاسف الأمور لا ليس من سفاسف الأمور بل هذا دين الله جل وعلا جاء به عليه وسلم علم كل شيء صلى الله عليه وسلم وبين فهذه الاستقامة الحقيقية على دين الله استقامة القلب واستقامة الأعمال ليس استقام يقول كان أهم شيء ما في القلب أهم شيء ما في القلب لابد أن يظهر على الجواني لا بد ان يظهر على الجوار اذا لم يظهر على في الجوار فاذا القلب لا لا ليس يعني لم يستقم على دين الله جل وعلا كما يجب لان القلب هو الملك فان صلح, صلح, صلح, صلح, صلح, صلح يعني فإن صلح القلب قال عليه الصلاه والسلام ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح, صلح صلح سائر الجسد وان فسدت فسد سائر الجسد هكذا يقول عليه الصلاه والسلام فهنا اوصاه النبي عليه الصلاه والسلام قال قل امنت بالله ثم استقم الله اكبر جمع له الخير عليه الصلاه والسلام في كلمتين قل امنت بالله ثم استقم فلا يكفي الانسان اخواني الكرام كما قلنا يؤمن بقلبه ولا يقول بلسان ولا يكفي ان يقول بلسانه ولا يستقم في قلبه وأعماله فاذا لا بد من الامور الثلاثه هذه وهذا هو الايمان النطق باللسان الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح العمل لا بد من هذا فإذن الاستقامة معناها أن يكون الإنسان معتدنا وكذلك الاستقامة ليس كما يفهم بعض الناس بعض الناس عند الاستقامة ماذا تشدد في دين الله عز وجل حتى نسأل الله العافية قد يكفر المسلمين يقولك لا هذا الاستقامة على دين الله والله قال لنا وهو لم يفهم قول الله عز وجل أصلا فالاستقامة عنده ماذا التشدد والإنكار على الناس حتى بالقتل وبالضرب وغير ذلك من المصائب التي اصبحنا نراها نسال الله العفو فهذا ليس ليست استقامه على دين الله جل وعلا هذا غلو هذا غلو في دين الله جل وعلا وانما الاستقامه على دين الله جل وعلا ان يكون الانسان مستقيما بين الغلو وبين التساهل يكون وسط كما قال جل وعلا كذلك جعلناكم امه وسط وسط في العبادات هذه الامه وسط في العقائد هذه الامه وسط في في الإيمان هذه الأمة وسط في الإلهيات هذه الأمة وسط في الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة وسط بين كل الطوائف إلى غير ذلك فإذا لابد من الاستقامة على دين الله جل وعلا كما أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى أما التشدد وغير ذلك فهذا ليس من الاستقامة على دين الله جل وعلا بعضهم يتشدد كما قلنا ويغلو ويتعد الحدود حتى ربما يكفر أبه أمه أو يقتل المسلمين وبعضهم يتساهل حتى يترك الدين كله ويبتدع في دين الله جل وعلا هذه الاستقامة على دين الله أما أنتم متشددين إلى غير ذلك مما يصفون المسلمين فهذه ليست استقامه فالاستقامة لا يكون الانسان غاليا وزائدا وطائشا ولا يكون كذلك متساهلا منحلا بل يكون الإنسان معتدلا ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت فالاستقامة تكون بحسب الأوامر لا يزيد عليه فاستقم كما أمرت أي كما شرعنا لك ثم أكد ذلك فقال ولا تتغو أي لا تزيد وتغلو في الاستقامة لأن الخروج عن الاستقامة يكون بأحد أمرين إما الزيادة عليها وإما بالنقص منها فالزيادة يجب على الإنسان أن يتركها هذا ليست الاستقامة، الزيادة في الدين ليست من الاستقامة، هذا نسأل الله العافية غلو في دين الله جل وعلا، والنقص كذلك ليست من الاستقامة، فليس من الاستقامة نعم، وما من أحد إخوان الكرام يعني ما من أحد إلا هو عرض للنقص، وما من ما من أحد يسلم من النقص، ولكن الله جل وعلا جعل له الاستغفار، فقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. والرسول عليه السلام والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن إلا مؤمن يعني محافظ على الوضوء كلما انتقد الوضوء توضى يحافظ على الوضوء كلما انتقد الوضوء يتوضى يتوضى فلذلك هذا الحديث اخواني الكرام حديث عظيم فقوله عليه الصلاه والسلام استقيموا ولن تحصوا اي مهما عملت لن تحصد الدين فالدين كثير والاوامر كثيره ولا بد من الانسان ان يحصل منه تقصير لانك عبد ضعيف فعليك بالاستغفار لان الاستغفار يمحو ما يحصل منك ويجبر ما يحصل منك من النقص فالاستقامه اخواني الكرام امرها عظيم فالانسان لا يغلو ولا يجفو انما يمشي الانسان على صراط المستقيم دين الله واضح الحمد لله دين الله جل وعلا واضح ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاه والسلام واضح جدا لكن المصيبة أين؟ في فهم النصوص الشرعية أو في تطبيق ما ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مما أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الإشكال فاما دين الله جل وعلا واضح فالإنسان إذا مشى على صراط المستقيم لا يخرج عن الشريعة الإسلامية يمينا ولا شمالا فإن هذا لله الحمد يفوز ويكون من المستقيمين على دين الله جل وعلا سبحانه وتعالى فقوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث قل امنت بالله ثم استقم هذه من جوامع الكلم التي اعطيها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فنبينا جمع لهذا الصحابي أمر الدين في كلمتين قل امنت بالله ثم استقم على الدين فاستقم على دين الله جل وعلا فالاستقامه امرها عظيم اخواني الكرام ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمد امر المؤمنين بالاستقامه على الدين من استقام على دين الله جل وعلا سعد في الدنيا والاخره وفاز بالجنات نسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من المستقمين على دينه من الطائعين ونساله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه وغدا ان شاء الله تعالى موعدنا مع القواعد الأربع قبل صلاه المغرب بخمسة وخمسين دقيقه ان شاء الله تعالى جزاكم الله خير